انت بدنيتي بيت القص بتكون انت بدنيتي بيت القص من نظرة واحدة من لمحه واحدة بتفهم شو قصدك وتفهم قصدك انا بلا اللي تقل شو رح بتقل I'm Ruja!